الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جوابنا على هذا السؤال يتضمنه قوله تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورغيت لكم الإسلام دينا ويتضمنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والأمر الرسول الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الشر بقوله تعالى وكذلك أَوْحَيْنَا اليك روحا من امرنا أي من شرعنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نتيبه من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فبهذه الآيات والحديث النبوي الشريف نسأل هل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتفل المسلمون في هذا الشهر بما يذكر أنه ليلة المعراج نسقا ابحثوا في كتاب الله ابحثوا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجدتم ذلك فنحن بحول الله أول من ينقاد لهذا وأول من يدعو إليه وأول من يشجع عليه وإذا لم نجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يسعنا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا ما تقولون في هذا الجواب ما تقولون في هذا الجواب هل هذا الجواب جواب عدل او جواب جور عدل الشرع يتلقى من مصدرين اساسيين فقط من الكتاب والسنة ودليل ذلك قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إلى الله والرسول إلى الله إلى كتابه والرسول إليه شخصيا في حياته وإلى سنته بعد وفاته ونحن نمد أيدينا ونصغي بأذاننا ونؤمل في أفكارنا إذا وجد أحد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الاحتفال في ليلة المعراج في هذا الشهر مشروع فليمن علينا بالإرشاد إليه فنحن له منقادون و... فنحن إن شاء الله له منقادون ومتبعون أما إذا لم يجد إذا لم يجد فإن أي إنسان يبتدع في دين الله ما ليس منه فإنه على خلاف قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم كيف يكمل الله الدين ثم تاتي انت بعد قرون وتقول هذا من الدين اين الكمال اين الكمال في الدين وانت تحدث شيئا أن تقول انه من الدين ان إحداث اي شيء يتعبد به الانسان لله ولم يكن في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فمضمونه رد قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم هل نسى الله عز وجل ان يبين لعباده هذه الشريعه ابدا لا يضل رب ولا ينسى هل نسى الرسول عليه الصلاه والسلام ان يبلغ امته هذه الشريعه لا هل كتم لا هل جهل وعلمها من بعده لا كل ذلك لم يكن. إذن ما بالنا يا إخوة المسلمين نتعب أنفسنا بشيء ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله بل ولا عمل الخلفاء الراشدين هاتوا لنا أحد من أحدا من الصحابة احتفل بليلة المعراج بهذا الشهر لم تجدوا ذلك لان الصحابه اعقل واتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يحدثوا في دينه ما ليس منه ثم انه من الناحيه التاريخيه من يقول ان المعراج كان ليله 27 وعشرين من يقول هذا طيل لكن لا بد من سنه هذا خبر اذا قلنا ان ليله 27 وعشرين من رجب هي ليله المعراج هذا خبر الخبر لا بد لهم من سند السند لا بد ان نبحث فيه في رجاله هل تمت فيهم شروط العداله والضبط او لا ثم هل تم في هذا السند الاتصال ام لا كل هذا لم يكن اين الرجال, الرجال الذين اسندوا ان النبي عليه الصلاه والسلام عرج به ليلا 27 من رجل اين الرجال الذين اسندوا الحديث بيننا وبين معراج الرسول عليه الصلاه والسلام كم اكثر الف من الهجره والمعراج قبل الهجره بتاسس سنوات الف واربعمائه وخم... وخمسه عشر لهذا من هنا من هذا المكان انصح اخوان المسلمين الا يبتدعوا في دين الله مليئه منهم وان لا يتعبوا انفسهم في امر كان لهم عنه غنى بل يتعبوا انفسهم في امر لا يزيدهم من الله الا بعدا اقول ذلك لا من عندي ولكن من كلام يعلنه الرسول عليه الصلاه والسلام في كل جمعه كان يقول في خطبته اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدو محمد وشر الأمور محتثاتها وكل بدعة ضلاله كل بدعة ضلالة والضلالة خلاف الحق الضلالة خلاف الحق والدليل على أن الضلالة خلاف الحق قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلالة هل المؤمن يرضى لنفسه أن يعمل عملا يكون فيه ظالا لا, لا والله هل يليق بالمؤمن أن يعمل عملا يمكن أن يقال له إنك قد خالفت قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لا والله هل يمكن لمؤمن من آخر هذه الأمة أن يعمل عملا يتعبد به لله لم يتعبدوا الصحابة ولا التابعون لهم باحسان أبدا إذن ارجوكم يا إخواني والله ما أقول لكم الا نصيحه أرجوكم أن لا تتعبدوا لله إلا بشيء شرعه الله إما في الكتاب أو السنة أو كلام إجماع الصحابة ليس الدين بالهوى الدين بالهدى وليس بالهوى لو اتبع الحق وأهواءهم ها الآية كنت. لا فسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بدكره بل اتيناهم بدكره اين ذكرنا كتاب الله وسنه رسوله وانا اقول من هذا المكان اي انسان يجد دليلا على هذه البدعه اي بدعه الاحتفال بليله 27 بعيد المولد فليس مني في حل الا ان يبلغني اياها واذا بلغني اياها على وجه تقوم به الحجه فله علي ان اعلنها على الملأ حتى لا اكتم ما شرعه الله انا اقول هذا وخذوها شهاده علي وليس احد من المسلمين في حل اذا وجد دليلا من كتاب الله او سنه رسوله او اقوال الصحابه على الاحتفال بهذه الليله ليس مني في حل إلا أن يبلغني وإذا قامت علي الحجة لا بد أن يبلغ وإلا فليجتنب هذا الشيء فليجتنبه إذا لم يكن دليل نحن عبيد لله والعبد يعتمر بأمر من بأمر سيد نحن عبيد لله والله ربنا فليس لنا أن نتعبد له بشيء لم يشرح نحن لو خالفنا طريقا معبدا طريقا حسيا يمشي من هنا من المدينة إلى مكة وخالفنا هذا الطريق وكنا نريد أن نصل إلى مكة ولكن ذهبنا مع طريق آخر هل يوصلنا إلى مكة؟ ابدا لا يوصلنا وإذا وصلنا فعلى تعثر والله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ذلك وصأكم به لا أعلم مره مرة ثانية أو ثالثة أكرر رجائي من إخوان المسلمين أن لا يتعبوا أنفسهم في الاحتفال أو التعبد لله بشيء لم ينزل الله به سلطانا لأن ذلك لا يزيده من الله إلا بعدا ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم انه لم يثبت من الناحيه التاريخيه ان المعراج كان في ليله سبع وعشرين من رجل لان هذا خبر والخبر لا بد له من سند واستند لا بد ان يكون رجاله ثقات ثقاتا مشهورين بالعداله والضبط ولا بد من ان يكون متصلا اليس كذلك كل الذين يقرؤون مصطلح الحديث يعرفون أنه لا يمكن أن يثبت الحديث إلا بامرين لا بد منهما. عداله الراوي وضبطه، وهذا وصف للراوي والثاني اتصال السند، ولا بد أيضا من شرط آخر غير معلل ولا شد، وهما روح. نعم. أولا الشيخ حسب العبارة يقول من أفضل الأعمال وكلمة الأعمال. تعرفون انها جمع محلا بال صح الاعمال جمع محلا بال اعمال جمع عمل اين ال الاعمال نعم الاعمال التي من من هذا الجنس التي من هذا الجنس فافضل ما يزار من القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. ومن المعلوم انه لا احد من العلماء فاضنا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول ان زياره قبر الرسول بما الصلاة الصلاه المفروضه اللي هي ركن من اركان الاسلام لا أحد يقول بها لكن الاعمال هنا مضافه يعني مضافه معنويا لا لفظيا الى الاعمال التي من هذا الجنس فافضل زيارات القبور زياره قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيها ولكن بدون شد رحل بدون شد رحل فإذا كنا في بلد غير المدينة وأردنا أن نأتي للمدينة فلتكن نيتنا أن نأتي إلى هذا المسجد النبوي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى واذا وصل الى هنا يزور قبر النبي عليه الصلاه والسلام ومن تسنوا زياره قبورهم كعثمان بن عفار رضي الله عنه وحمزه بن عبد المطلب والشهداء في احد والبقيع على سبيل العموم وبهذه المناسبه اود ان ان الذي يتسن زيارته في المدينه هي المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ومسجد قباء والبقيع وشهداء كحب وما عدا ذلك من المزارات فلا اصل له لا يزار لا المساجد السبعه ولا غيره من مما يقال انه يزار فالمزارات في المدينه خمسه ماهو المسجد النبوي المسجد النبوي نحن نتكلم عن اللي في المدينه وما اسرع ما تنسون ان كنتم حفظتم ولكن ظاهركم ما حفظتم المسجد النبوي خمسه زياره قب... قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي البقيع شهداء أحد مسجد قباء خمسه ما عدا ذلك فلا اصل له في نعم هذه المساله وهي الحكم على المعين بالشرك او الكفر او الفسق او ما اشبه ذلك صار الناس فيها طرفين ووسطا انتبهوا صار الناس فيها طرفين ووسطا فمثلا من الناس من يقول لا نكفر احدا بعينه مطلقا فلنأتي بالعموم ونقول من فعل كذا فهو مشرك من فعل كذا وكافر من فعل كذا فهو فاسق ولا نصف واحدا معينا من الناس مهما كان الامر وهذا خطا لاننا لو قلنا بهذا لم يبقى احد مشركا صرنا نحكم على الماهيات العامه المطلقة وارتفع الحكم بالحقيقة ومن الناس من يكون بالعكس إذا وجد النصوص الحاكمة على الشيء على الشخص بالكفر أو الفسق أو الشرك حكم بها على كل شخص بعينه وهذا خطأ اذا إذا وجدنا نصوصا تقتضي أن هذا الفعل شركا أن هذا الفعل شرك أو أن هذا الفعل فسق أو بعينه حكمنا بكفره عينا حكمنا بكفره عينا ولا نفاذ لأننا لو رفعنا الكفر عن المعين ما بقي أحد كافرا كما قلت فإذا وجدنا رجلا يدعو الموت وقلنا له هذا, هذا شرك هذا شرك وكفر وعتينا بالآيات أو الأحاديث ولكنه أصر على ما كان عليه حكمنا بكفره عينا او بشركه ايلا ونحن لا نملك ان نحكم على احد بكفر او فسق او شرك الا بمقتضى الكتاب والسنه كما اننا لا نملك ان نحرم ولا ان نحلل الا بكتاب والسنه الكفر والاسلام والايمان والشرك والإخلاص مرجعه لمن الى الله ورسوله الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الكفر. لسنا الذين نكفر الناس أو, أو نشركهم نجعلهم مشركين أو نفسقهم يرجع الكتاب والسنة فإذا ثبت في الكتاب والسنة بأن هذا العمل كفر أو هذا العمل شرك أو هذا العمل فسق ثم اقمنا الحج على فاعله حينئذ نحكم بكفر عينا وهذا القول الذي قلته هو القول الوسط ليس متطرف من هؤلاء ولا متطرف من هؤلاء هذا هو القول الوسط ولا بد منه وهذا الذي ستقضي الادله ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يكفرون من ارتد ويقتلون ولا يقولون ان النصوص عامة ولا نطبقها على كل شخص بعينه لا إذا قامت الحجة لكن الكلام على قيام الحجة متى قامت الحجة وجب الحكم بمقتضى الدليل على الشخص بعينه نعم والصدرين والصدرين والصدرين في de في نعم هذا سؤال مهم وجود طالب العلم في مجتمع تكثر فيه البدع والضلالات هل هو أفضل أو أن يفر بدينه والجواب إذا كان بقاؤه فيه مصلحه بالنهي عن البدع وعن الضلالات فبقاؤه واجب بقاؤه واجب لأن هذا مقام الرسل دعوة لله أما إذا لم يكن فيه مصلحة ولا منفعه ولا يستفيدون منه وهو يخشى على دينه ان بقي فالفرار اولى فالمسألة هذه تحتاج إلى هذا التفصيل. نعم. الله وبركاته هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشرك الأصغر أكبر من كبار الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه. لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا وهذا يدل على ان سيئه الشرك اعظم من سيئات الكبيره وهو كذلك واما كونه داخلا تحت المشيئه اولى فهو محل نظر فمن الناس من يقول إنه لا يدخل تحت المشيئة وانه لا بد من المجادات عليه لكنه لا يخلد صاحبه في النار لأن الله قال إن الله لا يغفر ان يشرك به وأن يشرك هذه مؤولة بمصدر تقديره إن الله لا يغفر شركا به وإذا تحولت إلى المصدر صارت نكره في سياق إيش؟ ما عندنا طالبين نكر في سياق لا يغفر في سياق النفي فتكون للعموم ومن العلماء من يقول إنه داخل تحت المشيئة وأن الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر والشرك الأكبر وعلى فعلى هذا يكون من أتى شركا أصغر على خطط نعم. من الله هو الجواب. نعم. الجواب على هذا أن نقول الخوف من الله غير الخوف من الذئب الخوف من الله غير الخوف من الذئب لأن الخوف من الله خوف عبادة وإنابة ولجوء والخوف من الذئب خوف طبيعي ولهذا الخائف من الذئب إذا كان معه سلاح ماذا يعمل يقتل الذئب لكن الخائف من الله لا يزيده خوفه إلا لجوءا إلى الله وانابه اليه ورجوعا اليه ففرق بين الخوفين وان اشتركا في الاعراب والعطف فبينهما فرق عظيم لا اعتقد ان احدا اذا راى الذئب وخاف منه يقول يا ذئب ارجوك انك ما تاكل غنمي ولا لا توافقونني على هذا ولا ما توافقون لا توافق اقول لا أظن أحدا إذا رأى الذئب يقول يا ذئب أرجوك لا تأكل غنم توافقونني على هذا لا إله إلا الله توافقون يا أخي أبدا أنا ما سمعت أن أحدا رأى ذئبا وراح للذئب قال له ذئب من فضلك لك لا تأكل غنم بل إذا رأى ذئب أخذ السلاح وقتل لكن إذا خاف الإنسان ربه ماذا يتقصد هل يتمرد على ربه أو يلجأ إليه يلجأ إليه ففرق بين هذا الخوف وهذا الخوف نعم زياره القبور كما أسلفنا في الدرس قبل الصلاة يقصد بها امران وهي وهما تذكر الآخرة والدعاء للميت وهذه القصائد التي تتلى عند القبور ما هي إلا تجديد احزان ولهذا تجد إنسان يبكي لا خوفا من أعذاب ولكن يبكي حزنا على هذا الميت هذا إن سلمت القصائد من الشرك وغالب القصائد هذه تتضمن الشرك إما الأصفر وإما الأكبر ولهذا نقول لإخواننا الذين يزورون البقيع خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اقتصروا على ما اقتصر عليه وعلمه امته وفيه كفايه نعم اسيا كثيرا تقول هذه الصفه الصحيحه صلى الله عليه وسلم سبق ذكر كلام عليه في قبل الصلاه وانا احب ان نحدد نحدد الوقت علشان اذا انتهى نعطيكم يا نونس نعطيكم ربع ساعه نعم ولان قدر الشبرا كشبرا يقول ان الاعتياد الى التوحيد بين تعيين تعيين المسؤوليات غير فايده ويناقش ان استجابه المطالب وهي قررنا إذا كان هذا السائل يسلم أن هذا البلد بلد التوحيد لازمه أن يكون هذا البلد أعلم الناس بالتوحيد وهل يمكن أن يكون علم بالشيء دون تعلمه؟ نعم؟ أبداً ولهذا نرى أن الواجب على الأمة الإسلامية في هذا البلد وفي غيره أن يحققوا علم التوحيد ولا سيما توحيد العباده وتوحيد الاسماء والصفات لان توحيد الربوبيه يقل من يخالف فيه لكن توحيد العباده وتوحيد الاسماء والصفات هذا يكثر فيه الخلل اما توحيد العباده فيكثر فيه الخلل من عامه الناس واما توحيد الاسماء والصفات فيكثر فيه الخلل حتى من طلاب العلم فيجب على اهل هذا البلد التي بثق منها نور التوحيد ونور الرسالة أن يحقق التوحيد علما وعقيدة ودعوة وعملا علما وإيش؟ نعم. وعقيدة ودعوة وعملا نعم تقول السلام ما حقم من ينزل بالذي يطابق على سننه ليطبق عليه توصيه ثم يكون انفراد عليه الصلاه والسلام واذا تقول بالذي يطابق على السنه في هذا الموضوع الانتساب الى الرسول عليه الصدق والسلام النافع هو الانتساب الى شرعه هذا هو الانتساب النافع اما الانتساب الى قرابته عليه الصدق والسلام هذا إن وفق الإنسان إلى الإيمان والعمل الصالح فلا شك أنه أفضل من غيره لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الأمر بالعكس فقرا قول الله تعالى تب تدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جداح المسل وأبو لهب ما صلة بالرسول عم ولما انتبع به فالذي ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس كذلك يكون كاذبا ويكون كلابس الثوب يزور لأنه تشبع بما لم يعط ولا يزيده هذا الانتساب المبني على الكذب إلا بعدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلت آنفا الانتساب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خبر والخبر لا بد له من نقل صحيح والا فليس بالشيء وكذلك الذين يصدحون نسبهم الى الرسول عليه الصلاه والسلام ثم ينكرون ذلك هؤلاء الحقيقه انهم نبذوا نعمه وفضلا ولا اظن ان احدا ينسب نسبه الى الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يقول لست من من اله لا اظن احد يقول هذا نعم يقول ما حكم من يقومون عند المطالب ان النبي صلى الله عليه وسلم لندعي وارض عن النبي صلى الله تكلمنا عنها هذا مكرر مكرر. لنا سيده الحكم سلم المصلى في الصلاه فعلى منه إذا سلم المصلي في صلاته ينوى السلام على من معه إذا كان في جماعة وعلى الملائكة وإذا لم يكن في جماعة نوى السلام على الملائكة لأنه ما من شخص إلا وعنده ملكان عن الامين وعن الشمال قعيد اذا فات الماموم تكبيرتان من تكبير الجنازه وادركهم في الثالثه فليدعو للميت لان اهم شيء في صلاه الميت هو الدعاء له فليدعو للميت ثم اذا سلم الامام فان تمكن من ان يكبر ويقضي ما فاته فعل وان لم يتمكن فله ان يتابع التكبير ويسلم وله أن يسلم على الإمام بدون متابعة التكبير. هكذا قال الفقه ولست أعلم في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا, إلا أن ندخلها في عموم قوله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يقول قدوم الخادمه بدون محرم داخل في نهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك بقول لا تسافر امراه الا مع محرم ومن اعانها على ذلك فقد اعانها فقد اعان على الاثم والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فهو مشارك لها في الاثم لانه الذي شجعها على المجيء وفتح الباب لها لا تحل هذا مشهور عند أهل العلم أن الصحابة لما فتحوا الأمصار صاروا ياكلون من جبن المجوس والجبن مخلوط بالانفحة والانفحة من المذكات من غير من تحل ذكاته كانفحة الميتة والعلماء مختلفون رحمهم الله في انفحة الميتة هل هي طاهرة او نجسه فمن راى انها طاهره لم يشكل عليه هذا الامر ومن راى انها نجسه فيمكن ان يقال ان الجبن الذي خلط بالانفحه اكثر من الانفحه بكثير وان انفحته تضاءلت فيه حتى لم يبقى لها اثر والشيء المحرم اذا تضاءل في الشيء المباح ولم ينقل له اثر فهو مباح الطيم الذي فيه الكحول أولا ليس بنجس حتى لو اصاب الثياب فإنها لا تنجس لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس النجاسة الحسية ودليل ذلك قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجس من عمل الشيطان فجعله رجسا عمليا وقرنه بالميسر والانصاب والازلام وهذه الثلاثه ليست ناجسة بالاتفاق دليل اخر من السنه انه لما حرمت الخمر لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاواني منها ولم يتحاشى الصحابه رضي الله عنهم ان يريقوها في الاسواق بل اراقوها في الاسواق والنجس لا يجوز ان يراق في السوق دليل ثالث من السنه ايضا ان رجلا قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان حرمت الخمر وكان معه راويه خمر اتدرون ما الراويه قربة كبيرة فيها خمر فأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنها فرمت ثم ساره رجل يعني تكلم رجل من الصحابة مع الرجل الذي أهدى راوية قال له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته قال قلت بعها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم فتح الرجل ثمن راوية وأراقها ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الراوية بعد هذا الخمر ولم ينهو عن راقتها في هذا المكان وهذا يدل على أنها على أن الخمر غير نجسا دليل الرابع وهو أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسه وليس كل محرم نجسا صحيح ليس كل محرم نجسا وكل نجس محرم صحيح ليس كل محرم نجسا انتاثلت الجملة وكل نجس محرم صحيح أكوان نعم ليس كل محرم نجس السم محرم وهو نجس لا ليس بنجس. الحرير على الرجال لباسه حرام وهو ليس بنجس الذهب على الرجال محرم وليس بنجس طيب الدخان محرم وليس بنجس ليس بنجس إذن ليس كل محرم نجسا هذه قاعدة وكل نجس محرم صحيح كل نجس فهو محرم ودليل ذلك قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس فعل الله التحريم بماذا بالنجاسه اخذنا من هذا ان كل نجس فهو محرم إذن نقول الخمر ثبت تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولهذا من استحل الخمر وهو عائش بين المسلمين فهو كافر لكن هل, هل, هل قام الدليل على أنه نجس ابدا ما في دليل على المجلس إذن الأصل فيه الطهارة مع التحريم حتى يقوم دليل على النجاسه وهنا قاعدتان مهمتان الاصل في الاشياء الحل والاصل في الاشياء الطهاره ما لم يرد التحريم في المساله الاولى وما لم يرد النجاسه في المساله الثانيه وبناء على ذلك نقول هذه الاطيار التي فيها شيء من الكحول ليست بنجاسه ولكن هل يجوز استعمالها نقول اما شربها فلا شك انها حرام لأنها تسكر وأما استعمالها في التطيب فهو محل نظر لأننا إذا نظرنا إلى عموم قوله تعالى فاجتنبوه قلنا يجب اجتناب الخمر وما فيه الخمر مطلقا وإذا نظرنا إلى التعليل في الأمر إلى تعليل الأمر في ما هو التعليل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه وعن من منتهون وهذا لا يحصل فيما اذا تطيب بالانسان قلنا ان هذا جائز والذي ارى يعني لما صارت الادله المحتمله ان لا يستعمل الانسان هذا الطيب الا للحاجه مثل ان يريد ان يعقب جرحا يعقم جرحا او ما اشبه ذلك او يقوم تلفيه رائحة كريهة وليس عنده طيب سواه فيريد ان يتطيب لزوال الرائحه الكريهه فهذه حاجه ولا باس بها ان شاء الله يعني اما المساهمه في البنوك فهي حرام بدون تفصيل لان اصل البنوك قائمه على الربا فهي في الحقيقه مكاسب ربويه اسستها لها على هذا الاساس فالمساهمة فيها حرام بدون تفصيل وعما الشركات الاخرى التي تستغل ربحها من غير الربع فالاصل الجواز الاصل المشاركة فيها جائزة فاذا تيقن انها تتعامل بالربع بحيث تودع الفائض من اموالها في البنوك وتاخذ علي الفائدة فحينئذ نقول الاحتياط أن لا يساهم فيها الإنسان فإن كان قد ساهم فليبقى على مساهمته ثم إذا جاءته الأرباح التي تصرف كل سنة فإن علم مقدار الربا، لأن كان عشرين في المئة أخرجه تخلصا منه لا تعبدا به وتقربا الى الله به لأنه لا يقبل منه لو أراد التقرب لله ما قبل منه لكن يصرفه في صدقة أو في بناء مسجد أو في مصالح عامة تخلصا منه وإذا كان لا يعلم نسبة الربا من هذا الربح فإنه يتصدق يتخلص من نصفه من نصف الربح والنصف الباقي يكون حلالا لأن هذا أقرب العدل لا يظلم ولا يظلم نعم الدعاء الرفع اليدين في الدعاء حال خطبة الجمعة مسنون ومشروع إذا كان الدعاء في استسقاء أو استسحاء تعرفون الاستسقاء أن يقول اللهم اغثنا اللهم أسكن الغيث فهنا يشرع للخطيب وللمأمومين أن يرفعوا أيديهم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أو استصحى معنى استصحى يعني طلب الصحو إذا كثرت المياه الأمطار رفع يديه في الخطبه وقال اللهم حوالينا ولا علينا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يناسب أن نذكر هذه الحادثه العظيمه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعه فدخل رجل واستقبله وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا هل قال ادعوا الله يغيثنا أو قال اغثنا تأكدوا فادعوا الله يغيثنا ولم يقل فأغثنا ولم يقل عزيز شدتنا قال فادعوا الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات قال أنس فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة القزعة هي قطعه من السحاب وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار سلع ما هو جبل اين يقع غرب المدينه قريبا تاتي السحاب من جهته يقول ما بيننا وبين هذا الجبل شيء وما في السماء من سحاب فخرجت من ورائه سحابه يعني جاءت من جهته مثل الترس تعرفون ما هو الترس نعم وقايه للحرب مثل الصاج يتقي بها المقاتل السهام فلما توسطت السماء يعني ارتفعت السحابه فلما توسط السماء انتشرت ورعدت وبرقت وامطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الا والمطر يتحاذر من لحيته الله اكبر ايه من ايات الله وايه من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم ايه من ايات الله هذه القدره العظيمه في هذه المده اليسيره كن فيكون الآية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث استجاب الله دعوة بهذه السرعه وبقي المطر يا إخواني ينزل اسبوعا كاملا أسبوع اسبوعا كاملا والمطر ينزل فدخل رجل أو الرجل الأول في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء فدع الله يمسكها عنا السؤال اجر الله يمسكها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الله ان يمسكها لان المطر حي ولكن دعا الله بما يرتفع به الضرر ماذا قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكان والذراق وبطون الاوديه ومنابت الشجر وجعل يقول حوالينا يشير بيده فما يشير إلى ناحية الا فرجه بقدرة الله ولا بقدرة الرسول بقدرة الله لهذا هو يسأله يقول اللهم ما حوالينا ولا علينا فكما أن الريح تحمل سليمان عليه الصلاة والسلام غدوه شهر وروحه شهر فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله قال حوالينا ويشير ولا علينا فخرج الصحابة يمشون في الشمس سبحان الله العظيم اذن يرفع الخطيب يديه في الخطبه حال الاستسقاء كمل وحال الاستصحاء اما إذا دعا للمسلمين واللهم اللهم اغفر للمسلمين وما اشفى ذلك فلا يرفع يديه وقد انكر الصحابه رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه في الخطبه وقالوا قطع الله هاتين اليدين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا يشير فقط يشير هكذا إلى علو الله ولا, ي... ولا أرفع يدي فلا يسن لا للخطيب ولا للم... ل... للمأمومين الذين سمعون خطبته إذا دعا يوم الجمعة في الخطبة لا يسن لهم أن يرفعوا ايديهم ولا يسن للخطيب أن يرفع يدي أما الخطيب فقد عرفتم الدليل واما المأمومون فإنهم تبع له فاذا لم يرفع يده لم يرفع وايديهم نعم. السؤال العرش يقول كثير يكون غير الدين السلام عليكم تركت المجلس مشاكم طيب يا ام الشيخ يا في الله حول بيان الشيخ عبد بن باز الله, الله. كل فريق الله سبحان الله يقول أريد بيانا لبيان الشيخ إذا كان بيانا لا يحتاج إلى بيان البيان لا يحتاج إلى بيان فإن كان في هذا البيان إجمال فليسأل الشيخ حتى يبين واضح إجمال البيان لا يحتاج إلى بيان والإجمال يبينه من من أجمله صاحب الكلام الحمد لله إذن نقول لهم العبارة اللي قال أما أنا فأقول إنما قاله الشيخ صحيح ولا شك أن اختلاف الإخوان طلبه العلم لا شك أنه لا يختم الإسلام بل هو ضرر على الإسلام ولا شك أنه يختم أعداء الإسلام لأن أعتاء الإسلام يحبون أن يتفرق أهل حملت الشر يحبون أن يتفرقوا في اقوالهم وأفعالهم واذا تأمل الإنسان طريق الصحابة والسلف الصالح وجد أنهم يختلفون في الأقوال لكن لا تختلف قلوبهم لا يسب بعضهم بعضا ولا يتهم بعضهم بعضا وكل إنسان معرض للخطا وإذا كنت تقدر أن صاحبك قد أخطأ فإن صاحبك يقدر أنك أنت أيضا أخطأت إذن لا حجة لأحد على أحد بقوله الحجة فيما قاله الله ورسوله وكون كون الأخوان تفرقون من أجل اختلاف وجهة النظر في أمر لا يمس الدين الدين أو العقيدة هو في الحقيقه والله من نزغات الشيطان ومن خدمه اهل الباطل اهل الباطل لما راوا اقبال الناس والحمد لله على الاسلام ولا سيما الشباب اتظنون انهم يسكتون والله لن يسكتوا لان هذا يغيظهم سيدبرون بكل حيله للقضاء على هذا هذه الصحوه والنهضة لكنهم يدبرون بصمت واحكام اما نحن لسلامه قلوبنا فنحن اذا دبرنا بنينا من, الحب من الحبة قبه كبرنا المسائل وجعل الناس يختلفون ويتفرقون فيحصل الشر والبلاء ولهذا يجب أن, أن, ان نمشي اولا بهدي الشر وثانيا بحكمه العقل لاننا اذا, إذا غلبنا العاطفه يا جماعه اذا غلبنا العاطفه صارت عاصفه عصفت بنا وافسدت بيننا واهل الشر يحبون ان يكون الواقع هكذا يحبون ان يقوم فلان يسب فلانا ويضلل فلانا فنصيحتي لاخواني الذين صار في منهم بعض الشيء ان يراجعوا الامر وان يحلل بعضهم بعضا وان يستر منهم كلمه موقعة من الجميع لاننا متفقون في الاساسيات والاهداف وان اختلفت وجهات النظر فإن هذا قد سبقنا سلفنا الذين هم خير منا اختلف الصحابة في أمر من أركان الإسلام اختلاف اجتهاد ولم يعنف بعضهم على بعض ولم يضلل بعضهم بعض في قصة خروجهم لبني قريضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزه الأحزاب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة. أدركتهم صلاة العصر. فقال بعضهم: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد المغرب. وأخر الصلاة الى ما بعد المغرب. وصلوها في بني قريظة بناء على ايش على ظاهر اللفظ لا يصلي لنا احد منكم العصر الا في بني قريظه وقال اخرون بل نصلي العصر في وقته لان ما فاتته صلاه العصر حبط عمله ولان غرض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام المبادره بالخروج والوصول الى بني قريظه اختلفوا هذا الاختلاف الذي هو في ركن من كان الاسلام ومع ذلك لم يعنف بعضهم بعضا والنبي عليه الصلاه والسلام لما بلغه الخبر لم يعنف واحدا منهم وان كنا نرى ان المصيب هم الذين صلوا في الوقت فالمهم انا اريد ان نكون نحن على طريق السلف الصالح لا نكفر ولا نظلم ولا نبدر انما اذا اختلفنا في امر اجتهادي لا يعلم عند الله لا يعلم من المصيب عند الله فان الواجب ان نتحد ويحبذ لو انه صدر بيان من الجميع يشرحون به انهم متفقون في الهدف الاساسي مختلفون في وجهه النظر في بعض الامور وهذا امر سلف قد سلف إليه من سبقنا ولا يضرنا شيئا لو حصل هذا لكنا طيبا وسيحصل إن شاء الله إما يحصل فعلا أو يحصل بالقوة بالكف أن يكف بعضهم عن بعض وأن يكونوا إخوة ويعرف كل واحد منهم قدر مسؤوليته في هذه الأمة وأنا الله لنا ولهم الهدايه وإيجمعنا جميعا على الهدى والتقف لا يضر لا يضر على اقتراب في النهج لا يضر ما دام لم يخرج عن حدود الشر لا يضر والله اعلم